يبدو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بسم الله الرحمن الرحيم يا الله ها ها هي هو ها هي شراهية يا الله يا حي يا قيم يا الله يا أول كل شيء وآخرة كل شيء ولا شيء كان قبله ولا شيء يقول بعده يا الله يا حفيظ يا الله يا منعم. خلقت النعمة ظاهرة وباطنة يا الله وأسألك وأدعوك باسمك الذي شئت فأنشأت به ما شئت من مشيتك يا الله وأسألك اسمك الذي تقطع به المعروف تقطع به الأنوق من العظام ثم تلت عليها اللحمة من ولا ينص منها مثقال ذرة ذلك اسم بقدرتك يا الله وأسألك باسمك الذي تعلم به ما في الأرحام ولا يعلم ذلك أحد غيرك يا الله وأسألك باسمك الذي غيرت عليه أن تكشفه لأحد من خلقك فتعلم به ما في الأجساد من شدة غيرتك يا غير يا الله وأسألك باسمك الذي تصور به الأجساد في الأرحام كيف تشاء لا إله أنت الله وأسألك باسمك الذي تنفخ فيه الأرواح في الأجساد فتدخل لعظم ذلك الاسم روح في روح ولا تعلم بها تلك روح التي ضمها في جسدها خلقا آخرا تتصير الروح المنفوخة إلى جسدها ثم لها في ظلمات الأحشاء يا الله وأسألك اسمك الذي تضيء به في ظلمات القبور وبه يحصل في صدور يا الله وأسألك باسمك الذي تنبت به اللحوم على العظام فتثبت عليها ما ثبت على كل شيء قدير يا الله وأسألك باسمك الذي خلقت به الحياة من مشيتك الأثمى إلى أجل المسمى يا الله وأسألك باسمك الذي خلقت به الموت وأجريته على عن الخلق عند انقطاع آجالها وفراغ أعمالي يا الله وأسألك باسمك الذي طيبته به نفسك فطابت بأسمائك الحسنى يا الله وألائك الكبرى يا الله وأسألك باسمك المنصور الواجد الماجد الذي خشعت لهيوته الجبار وما فيها يا الله وأسألك باسمك الذي تقول به لشيء كن فيكون بقدرتك يا عضا وأسألك باسمائك الأغمى التي تجليت بها لعظمة سلطانك يا عضا وأسألك وأدعك باسمك العظيم الشام يا عظيم السلطان يا الله وأسألك كل البرحان المبين الذي استكل له الضيام والنوع يا الله وأسألك باسمك الفردانية يا فرد يا الله وأسألك باسمك الكبري شعرية يا, يا كبير يا الله يا راحب الطفل الصغير يا الله وأسألك باسمك النبي هو أول كل شيء وفوق كل شيء وتحت كل شيء وكل شيء يا الله واسمك يا الذي كله به الاول والاخر والظاهر والباطن انت وانت بكل شيء عليم يا الله واسمك يا اسمك كله هو عندك مخفون واسمك هو عندك مخفونا مكنون الذي كتبه قلم في اللوح المحفوظ يا الله واسمك الذي تجلي به الفلك في بحر المسلسل المحبوس في البحر المسلسل المحبوس يا الله وأستمك باسمك الذي سبح لك به السحاب الثقار يا الله وأستمك باسمك الذي أجمعت به وإلى السماء في جلاميل الهواء بقدرك يا الله وأسلمك باسمك الذي تابع به قط مطر من المعصرات ما انفججاه فتتجعله فتجعله لخلقك غياثا يا الله وأسلمك باسمك الذي تخرج به نبات الأرض منافيا لخلقك وغياثا يا الله وأسلمك باسمك الحسن الجميل يا الله وأسألك باسمك المحسن مجيد يا الله وأسألك باسمك الذي تطيب به كل مر وحامل يا الله وأسألك باسمك الذي طوقت به حملة العرش فطاعوا حمله لما عظمت من فحملوك بذلك الاسم يا الله وأسألك باسمك الذي خلقت به الكرسية فواسع السماوات والأرض بكل عبتك يا الله وأسألك باسمك الذي خلقت به العرش العظيم يا الله وأسألك باسمك الذي çوضت به العز فامتلى بهبته العز والسلطان يا الله وأسألك باسمك الذي çوضت به حملة العرش فضاق حمله بإلهامك إياهم باسمك يا الله برحمتك استجيب وبقوتك استويتو وبرحمتك استجيب وبقوتك استويتو بما بمستبواته حملت العرش يا الله باسمك الاسم المخفي والمكنون الذي لا يعرفه احد الا بالايات الواضحه والسماوات والأرض وما فيها عجائب الخلق من النار والنور والسحاب والرياح الباريات والعيام وما فيهن من المسخرات وجلاميه ال... أهوية المتراكمات من الأرض والسماوات والعيون المفتخرات والأنهار الجاريات البالغة وما فيهن من الأمم المخلوقات كل سبح كل سبح لك بذلك الاسم العظيم الذي لا تفنى عجائبه لما عظمته وشرفته وكررته وكرمته يا الله وأرسلك بسمك الذي تسبح به الجبال راسيات يا الله وأرسلك بسمك الذي تسبح لك به العيون المتنابعات المتفجرات يا ملك يا الله وأرسلك بسمك الذي تسبح لك به الأنهاجاريات يا الله وأرسلك بسمك الذي تسبح لك به البهار النبيان بالأرض يا الله وأسمك اسمك الذي تسبح لك به الأشجار به الأشجار الخاضرات الناغرات والأبراق والزهراوات والأبراق الزاهرات والأعصار والثمرات والثماء الطيبات كل يسبح لك بذلك الاسم يا الله وأسمك باسمك الذي يسبح لك به النخم الماسقات يا الله وأسمك اسمك الذي هو الكبير الأكمل والكبير الكبير الأجمل الأجل هو الكبير الأكبر الجليل الأجل الأعظم العظيم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطبت وإذا أقسم عليك به فررت يا الله وأسألك باسمك الذي من دعاك بغيره لم يزدت من معرفتك بك إلا بعدا وانقلب إليه البصر خاسعا وهو حسير يا الله وأسألك باسمك الذي خلقت به الجنان وبما فيها بذلك الاسم العظيم يا الله وأسألك باسمك الذي خلقت به رضوان خازين الجنان من نور العز والسلطان يا الله وأسألك باسمك الذي خلقت به خازنا النيران من كثرة الغضب والانتقام يا الله وأسألك باسمك الذي غرست به أشجار الجنان زينة لها بذلك الإسم يا الله وأسألك باسمك الذي فتحت به أبواب الجنان لأهل طاعتك وأولقتها أهل معصيتك بذلك الاسم يا الله وأسألك باسمك الذي تسبح لك به الملائكة وأسألك باسمك الذي تسبح لك به ملائكة الرحمة الذين خلقتهم من الرحمة يا الله وأسألك باسمك الذي تسبح لك به الملائكة الذين خلقتهم من القلمة يا الله واسأل باسمك الذي تسبح لك به الملائكة الذين خلقتهم من نور ما يخرج من أفواههم نور بذلك الاسم يا الله واسأل باسمك الذي تسبح لك به الملائكة الذين خلقتهم من نار بذلك الاسم يا الله وأزلك باسمك الذي تسبح لك به الملائكة الذين خلقتهم من تسبيح لا غد لك ولا مد ولا عديل لك ولا سمية لك ولا صاحبة لك ولا مثل ذلك ولا ولد لك ولا معاند لك ولا مكالد لك ولا يابلوه أحد صفتك أنت كما وصفت نفسك أحد فرد صمن لم تتخي صاحبة ولا ولدى ولم يكن لك كفوا أحد يا الله وأسألك باسمك الذي يا الله لا إله إلا أنت الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا الله وأسألك باسمك الذي لا إله إلا أنت الواحد لأحد فرغ الصمد الذي ليس كمثله شيء يا الله وأسألك باسمك يا لا إله إلا أنت لا أحد سواك يا الله وأسألك باسمك الذي لا إله إلا أنت ولا خالق سواك ولا راسق سواك ولا رب سواك يا الله وأسألك باسمك يا لا إله إلا أنت ظاهر في كل شيء للعدرة والسلطان يا الله وأسألك باسمك يا لا اليه إلا أنت الباطن في كل شيء من والكبرياء والبرهاء يا الله وأسألك باسمك يا لا اليه إلا أنت العالي في كل شيء بالقهر القهر والسلطان يا الله وأسألك باسمك الذي لا يحويه حكم الحكماء يا الله وأسألك باسمك الذي لا يناله تفكه القلائي يا الله وأسألك باسمك الذي لا يبلغه تبير الفقهاء يا الله وأسألك باسمك الذي لا يبصره بصر البصراء يا الله وأسألك باسمك الذي لا يعلمه أحد ويبكى منتشر إلى العرش ذلك الاسم يا الله وأسرك باسمك الذي ثبت به قوائم الثور على شكلة من ظهر الهود وثبتت عليها قوائمه بقدرتك يا الله وأسألك باسمك لا يفتر عن تسبيحه وإن فتر عن ذلك التسبيح لحظة سقط في اليم فيهلك يا الله وأسألك باسمك الذي أثبت به الأكبر على الأمدة العثمى فهو مسبح لك بذلك الاسم لا يفتر أبدا يا الله وأسألك باسمك الذي أثبت به الأمدة مطلقة على جهنم بقدرتك فهي مسبحة لك بذلك لا تفت عن التسبيح والتقديس لألا ينحلق بها يريح القدرة فيذهب يا الله إن أسألك باسمك استقرت استقرأت به الأرض لعظمتك فهي مسبحة لك بذلك الاسم لا يفتر عن التسبيح خشتا أن يحبقها سم ذلك السموني فتهلك يا الله وأسألك باسمك الذي أقربت به النور على المساني فاستقرت عليه بأملك لذلك الإسم يا الله وأسألك باسمك الذي أثبت به النور على الظلمة ففبتت عليه بقدرتك يا الله وأسألك باسمك الذي أمرت به الحوى فاستقر على الثرى بقدرتك يا الله وأسألك باسمك الذي حملت به الثرى على حرفين من كتابك المحسون وما يعلم ما تحت الثرى إلا أنت يا الله وأسألك باسمك الذي تسبح لك به الملاكة وترفع بأيديهم معلامة العز والسلطان يا الله وأسألك باسمك الذي تسلح لك الملائكة الذين هم حول العرض يا الله وأسألك باسمك الذي أثبت به الغمة على الهوى فثبتت عليه بقدرتك لذلك الاسم يا الله وأسألك باسمك الذي حميت به على السماوات يا الله وأسألك باسمك الذي تسبح لك به الملائكة الصارفون بين يديك يا الله وأسألك باسمك الذي تسبح لك به الملائكة الذين خلقتهم من نور ذلك الاسم يا الله وأسألك باسمك الذي تسبح لك به الملائكة الذين خلقتهم من رياء ذلك المريف فأعنتهم وضوّتهم اهتماله فأطاقوه وحمل يا الله وأسألك باسمك إلا إله إلا أنت لا تلاحظ الصمد الذي لا يعادلك لك الشيء يا الله وأسألك باسمك الذي تنقطع به أكناف السماوات والأرض لدعوتك يا الله وأسألك باسمك الذي خلقت به مجوما واجعلت منها مجوما للشياطين يا الله وأسألك باسمك الذي تنتفع به الكواكب نثراً دعوتك يا الله وأسألك باسمك الذي يطير به الطير في جو السماء صوبات من قدرتك يا الله وأسألك باسمك الذي يسبح لك به كل شيء بلغة شتى يا الله وأسألك باسمك الذي تفتح به أبواب السماوات بأملك يا الله وأسألك باسمك الذي إذا دعيت به أجبت وإذا زعلت به أعطيت يا الله وأسألك باسمك الذي تسبح لك به الرياح وصفات في مجاليها يا الله وأسألك باسمك الذي تسبح لك و والخاطفة يا الله وأسألك باسمك الذي ينزل به مع كل قطرة ملك من السماء فلا يرجع إلى يوم القيامة يا الله وأسألك باسمك الذي شقت به الأرض شقا فأنبت فيها حق وعنابا وقطبا وزيتونا ونخلا وحدائق هلما وفاكهة وأبا يا الله وأسألك باسمك الذي تخرج به الحبوب في العرض ويذكر نعمتك يا الله وأسألك باسمك الذي يسبح لك به الله في البحار به الله في البحار والأنهار والغدران بألوان أصواتها واختلاف نقوعتها يا الله وأسألك باسمك الذي يسبح لك به الملك القائم على الصخرة تحت العرض فهي على هامة ذلك الملك بأمرك فهي تسبحك بذلك دائما فلا تفتح عن التسبيه والتقديس ليدوم في بوتها في اليم فيهلك يا الله وأسألك باسمك الذي حبطت به الصخرة من جنة الفردوس على إلى تحت العرقين السفلى وجعلتها أساسا لقدم الملك القائم عليها بقدرتك فهي مسبحة لك باسمك يا الله وأسألك باسمك الذي أثبت به الصخرة على هامة الثور يا الله وأسألك باسمك الذي تلوم به العيوم وأنت حي قيوم لا تأخلك سنة ولا نوم يا حي يا قيوم يا الله أسألك باسمك الذي أنزلت به على أهل الغفلة من عبادك فغفلوا عنك والآن عن طاعتك يا قيام السماوات والأرض يا الله وأسألك باسمك الذي أنزلته على عيون محبيك فطار النوم عنها إجلالا في حلاوة ذلك أقاموا صفوفا بين يديك قياما على أطرافهم فهم ما دونك في فكاكي رقابهم من النار يا الله وأسألك باسمك العام الكامل يا الله وأسألك باسمك كافها يا صاح والعاصفات وحاميم سين قاف يا الله وأسألك باسمك ألف لا الله لا إله إلا هو الحي يا الله وأسألك لا إله إلا أنت الخالق المهري المبدل واحد فعال لما يريد أنت الله الذي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا الله وأسألك وأدعوك باسمك العزيز الأعزي للعزيز غيوك يا الله وأسألك باسمك العالي الأعلى يا متعالي يا الله وأسألك باسمك الحاكم الحكم يا حكيم يا علي يا الله وأسألك باسمك الجواد الماجد الأجود الجبار يا جواد يا جواد يا ماجد يا جواد يا ماجد يا الله وأسألك باسمك الكريم المتكرم يا كريم يا جواد يا أجود أجودين يا أكرم الأكرمين يا الله وأسألك باسمك الجواد الماجد الأجود الجبار يا جواد يا ماجد يا الله وأسألك باسمك الكريم المتكرم يا كريم يا جوال يا أجود الأجودين يا أكرم الأكرمين يا الله وأسألك باسمك العجيب وأسألك باسمك العجب الأعجب القابض الباسد يديني بالخلق والجنرد يا الله واسمك باسمك أنت الرزاق في الظل والحرور والخي والشهور في الغم والشهور لا يعزب عنه شيء في الأزمان والطهور يا سيد يا غفور يا شكور يا الله أسألك وعدك باسمك الجامع الجليل يا جليل يا جميل يا الله وأسألك وعدك باسمك القائد الدائم الذي لا ينسى المقادير يا حافظ يا حافظ يا حافظ يا حفيظ يا الله وأسألك باسمك الظاهر والباطن والبرهان المبين تعلم حاجتي في نفسي وقلبي فإنك تعلم الحواج والقلوب يا مقلب القلوب ويا علام القلوب ويا غفار القلوب ويا ستار القلوب يا ويا مغفية ذنوبي واغفر لي ما سبق في علمك من ذنوبي واستر على, واستر علي فيما بقي من حيوبي يا كريم قلت في كتابك الكريم وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم, ثم إليه ترجعون يا الله وأسألك باسمك الذي تميت به جميع خلقك عند فنائي أعجالهم وبسمك الذي تحي به جميع خلقك لقيام بين يديك يا الله وأسألك باسمك الذي. تحشو به جميع خلقك لما يخرجون من الأجداف سراها كأنهم إلى نصب يوفقون يا الله وأسألك باسمك الذي ينفخ فيه إسرافيل في الصور فيخرج به الأرواح منه إلى القبور فتنشق بأن أهلها فتدخل كل ريوح إلى جسدها فلا تشتبه على الأرواح أجسادها بذلك الاسم فتخ أعد جميع الأموات من الأجداف إلى ربهم ينسون يا الله وأسرك باسمك البوه الطاهر المقهاري يا الله وأسرك باسمك المقدس المقدس يا الله وأسرك باسمك الحق المبين يا الله وأسرك باسمك الراشد المرشد الرشيد يا الله يا راشدي من تشرب الى سبيل الخير يا الله واسالك باسمك المقبل القابل المقبول يا الله واسالك باسمك الذي هو القابض المقبض يا الله واسالك واتوك باسمك الباسط المبسط يا باسط الرحمة على جميع خلقك يا الله واسالك واتوك باسمك الواد الودود يا الله وأسألك وعادمك باسمك الغافر يا غفارة بنهوب يا الله وأسألك وعادمك باسمك العفو يا ذا المغفرة والغفران يا الله وأسألك وعادمك باسمك الرحمة والردوان يا رحمن يا الله وأسألك وعادمك باسم نعمائك الدائمة يا منعيم يا الله وأسألك باسم ألائك الباقية يا باقي يا الله وأسألك وأعلمك باسمك الذي لا تدركه أبصار عبادك فينظرون إلى نور وجهك الكريم الباقي يا الله وأسألك وأعلمك باسمك الذي قذفت به الخوف في قلوب الخائفين والراجين فهم يرجون رحمتك ويخشون عذابك بذلك الاسم يا الله وأسألك باسمك الذي وضعته على سمائك فتزينت بنور بهاك يا الله وأسألك باسمك الذي هو عندك في خزائن رحمتك ومغفغاتك فهو يرتقب مراقبك على الراجين والمستغفرين والتابعين من عبادك يا الله وأسألك باسمك الذي هو عندك في خزائن ملكك عند الله سلطانك يا الله وأسألك اسمك الذي افتخرت به نفسك بالكبريائك وعظمتك ولا, ولا ينبغي الفخر والكبرياء والعظمة والمنة إلا لك وأسألك اسمك الذي خلقت به جبرائيل عليه السلام من روح القدس وجعلته سفيرا بينك وبين عبادك من النبيين والمرسلين لوحك لذلك الاسمه عظيم يا الله وأسلك باسمك الذي خلقت به بيكائل من لور البهاي وجعلته لكل المطر معلوما وقطره مفهوما بذلك الاسم يا الله وأسلك باسمك الذي خلقت به سرافيلة وعظمته خلقته بذلك الاسم فهو مسبح لك بذلك الاسم لا يوم القيامة يا الله وأسألك باسمك الذي خلقت به عزرائيل عليه السلام بذلك الاسم ملكته على الموت فصار الموت يهاب عزرائيل لعظم ذلك الاسم يا الله وأسألك باسمك الذي به تلك عزرائيل غض الأرواح فهو سامعة لك مطيعة لحمله بذلك الاسم العظيم إن بذلك الاسم العظيم جماعة شني يا الله. وأسمك باسمك الذي دعاك به سرافيل فأجبته والعرش على كاهله وهو مسرم بأجنحته لم يغط جيع ولم ينم ولم يأكم ولم يشرب ولم يغفل منه خلقته ولم يشتغل عن عبادتك طرفة عين هيبة لك وخوفا بذلك العظيم يا الله وأسمك باسمك الذي يسمح لك به سرافيل يبضعه تسبيحه على الملائكة عبادتهم لإنصاتهم إلى حسن صبته تسبيحه بذارك الإثم العظيم يا الله وأزل كذب كل في لك به عسرايل في مقامه بين يديك يا الله وأزل كذب كل في لك به الحاون الصافون بين يديك يا الله واسلك اسمك الذي يدخل به جبرائيل كل يوم في أحل نور فيغتسل فيه ثم يخرج منه وقد زاد بذلك باسم نورا فينتقفر فينتفغ فيسقط منه قطر لا يحصى عدده إلا أنت فتخلق من كل قدرة ملكا مسبحك ذلك الاسم إلى يوم القيامة يا الله وأسألك باسمك الذي أحييت به جميع خلقك بعد أن كانوا أمواتا فأحييتم بذلك الاسم يا الله وأسألك باسمك الذي فجرت به عيون الجنان لأوليائك يا الله وأسألك باسمك الذي خلقت به ضيب الجنان ونعيمها يا الله وأسألك باسمك الذي خلقت به جنة واحدة أروها كأرو السماء والأرض كذلك جعلت كل جنة من الجنان كلها بقدرتك بذلك الإسم يا الله وأسألك باسمك الذي وضعته على الشمس فأشرقت وحسنت بذلك الإسم يا الله واذكر اسمي الذي وضعته على اشجار الجنان فاذمرتي فاثمرت وكلها ليابائك واصفيائك ووابائك واحبابك وامرتهم من تسمع لهم وتطيعات يخرج لهم من جميع الاشياء ما يشاؤون بذلك الإسم الله وأسألت باسمك الذي كتبته بين أعيون الملائكة فعلاها الهيبة والخوف بذلك الاسم يا الله وأسألت باسمك الذي كتبته على ورق شجرة توبة فتزينت بذلك الاسم يا الله وأسألت باسمك الذي كتبته على ورق شجرة الخلد التي شرفتها يا الله وأسألك باسمك الذي كتبته على الحجب كلها فاستنارت بذلك الاسم يا الله وأسألك باسمك الذي كتبته على عرشك فاستنار العرش بضياء نورك بذلك الاسم يا الله وأسألك باسمك الذي كتبته على كرسيك فأشرق الكرسي والتسعان عظم جلال نور جل ذلك لعظم جلال نور ذلك باسم يا الله وأسألك باسمك الذي وطعته ولا السماوات فاستقلت بما عليها من عجائب بأمرك ولم تنقلب إما كأنهار أو أثكايا الله. واسم كبس مكلا لي شربت به الأرضينا بعد زوالها إشتدتك يا الله واسم كبس مكلا لي خلقت به الشمس والقمر والنجوم من نجوم الصخورات واسم كبس مكلا لي خلقت به الشمس والقمر والنجوم الصخورات من يا منك يا الله أجريتهم على الفلك بقدرك يا الله وأسرك بسمك الذي يسابق السماوات ولاه يا الله يا منان السماوات والأرض يا الله يا منان السماوات والأرض يا الله يا إلى السماوات والأرض يا الله يا رب السماوات والأرض يا الله يا واحد السماوات والأرض يا الله يا قاضي السماوات والأرض يا الله يا قلوس السماوات والأرض يا الله يا سلام السماوات والأرض يا الله يا ممين السماوات والأرض يا الله يا مهيمن السماوات والأرض يا الله يا حليم السماوات والأرض يا الله يا جبهار السماوات والأرض يا الله يا قحار السماوات والأرض يا الله يا مانك السماوات والأرض يا الله يا باني السماوات والأرض يا الله يا صبر السماوات والأرض يا الله يا من يله ملكو السماوات والأرض يا الله يا حاكم السماوات والأرض يا الله يا سلطان السماوات والأرض يا الله يا رحمة السماوات والأرض يا الله يا رحمة السماوات والأرض يا الله يا إله السماوات والأرض يا الله يا أحد السماوات والأرض يا الله يا واحد السماوات والأرض يا الله يا فلس السماوات والأرض يا الله يا صلى السماوات والأرض يا الله يا معقود من في السماوات والأرض يا الله يا حبيب أهل السماوات والأرض يا الله يا مالك أهل السماوات والأرض يا الله اللهم إني أسألك يا معروف بالمعروف يا من هو بالخير الموصوف في السماوات والأرض يا موجول السماوات والأرض يا الله يا صمد السماوات والأرض يا الله يا محموم في السماوات والأرض يا الله يا معقول من في السماوات والأرض يا الله يا واحد في السماوات والأرض يا الله يا صمد في السماوات والأرض يا الله <سؤال hockey> يا شهيد في السماوات والأرض يا الله يا شهيد في السماوات والأرض يا الله يا من ليس كمثله شيء في السماوات والأرض يا الله يا من ليس له معين في السماوات والأرض يا الله يا من ليس له كف أحب كفنا أحب في السماوات والأرض يا من ليس له وزير في السماوات والأرض يا الله يا من ليس له نقيب ملاعين في السماوات والأرض يا من ليس له غد في السماوات والأرض يا من ليس له ند في السماوات والأرض يا من ليس له قياس في السماوات والأرض يا من لا يغاس به شيء في السماوات الله يا من لا يخفى عليه شيء في السماوات والأرض يا الله يا من لا ينجو منه شيء في السماوات والأرض يا الله يا من لا يهرب منه شيء في السماوات والأرض يا الله يا من لا يعجزه شيء في السماوات والأرض يا الله يا من لا يدركه شيء في السماوات والأرض يا الله يا من لا يحميه يا من لا يحميه شيء في السماوات والأرض يا الله يا من لا شبيه له في السماوات والأرض يا الله يا من أمه جائر في السماوات والأرض يا الله يا من يعلم غيب السماوات والأرض يا الله يا من يسجد له ما في السماوات والأرض يا الله يا مذكور من خير في السماوات والأرض يا الله يا من لا يزال منكه في السماوات والأرض يا الله يا مشكور بكل لسان في السماوات والأرض يا الله يا من عزه في السماوات والارض يا الله يا دائم البقاء في السماوات والارض يا الله يا من لا يحد عموه في السماوات والارض يا الله يا من له الاسماء الحسنى في السماوات والارض يا الله يا من له العزه في السماوات والارض يا الله يا من في السماوات والارض يا الله يا من له الامر في السماوات والارض يا الله يا من بيده ملكوت السماوات والارض يا الله وهو يجير ولا جار عليه يا الله يا عظيم يا عظيم السماوات والارض يا الله يا من هو جليل في السماوات والارض يا الله يا من هو كثير في السماوات والارض يا الله يا من هو مقدم في السماوات والأرض يا الله يا من يعيش في كأفه أهل السماوات والأرض يا الله يا من به خزائل السماوات والأرض يا الله يا من له مقالب السماوات والأرض يا الله يا من له مقالب السماوات والأرض يا الله يا من سته جميل على السماوات والأرض يا الله يا من بست رزقه على أهل السماوات والأرض يا الله يا من خيره كفير على أهل السماوات والأرض يا الله يا من تحمله على أهل السماوات والأرض يا الله يا منع على أهل السماوات والأرض يا الله يا متفضل على أهل السماوات والأرض يا الله <تصفيق> يا من تعظيف على أهل السماوات والأرض يا الله يا من أوجب حقه على أهل السماوات والأرض يا الله يا من أوجب ذكره على أهل السماوات والأرض يا الله يا من أوجب عبادته على أهل السماوات والأرض يا الله يا من أوجب تعفه على أهل السماوات والأرض يا الله يا من أوجب حمده على أهل السماوات والأرض يا الله يا غالب أهل السماوات والأرض يا الله يا قاهر قاهرا السماوات والارض يا الله يا قاطعا السماوات والارض يا الله يا غفورا يا السماوات والارض يا الله يا شكورا يا السماوات والارض يا الله يا بهاما يا السماوات والارض يا الله يا توابا يا اهل السماوات والارض الله يا لطيف لأهل السماوات والأرض يا الله يا رؤوف لأهل السماوات والأرض يا الله يا رفيق لأهل السماوات والأرض يا الله يا شفيق لأهل السماوات والأرض يا الله يا من جو لأهل السماوات والأرض يا الله يا من حاضر علمه لأهل السماوات والأرض يا الله يا من في قدرته لأهل السماوات والأرض يا الله يا من يعلم ما في السماوات والأرض يا الله يا من يرى أهل السماوات والأرض يا الله يا مطاعه أهل السماوات والأرض يا الله يا من حكمه ماض في أهل السماوات والأرض يا الله يا كمز أهل السماوات والأرض يا الله يا حجز أهل السماوات والأرض يا الله يا دخوا أهل السماوات والأرض يا الله يا حسن أهل السماوات والأرض يا الله يا من عليه المعبّل لأهل السماوات والأرض يا الله يا من هو مدبر لأهل السماوات والأرض يا الله يا قديم الإحسان لأهل السماوات والأرض يا الله يا سدر أهل السماوات والأرض يا الله يا من عجز عن أداء حقه أهل السماوات والأرض يا الله يا من لا يبلغ كنها أعظمته أهل السماوات والأرض يا الله يا من له ميراث السماوات والأرض يا الله يا من هو بارث السماوات والأرض يا الله يا مفيبي أهل السماوات والأرض يا الله يا وجود السماوات والأرض يا الله يا فيما على طاعته يا أهل السماوات والأرض يا الله يا محي أهل السماوات والأرض يا الله يا رافع السماوات والأرض يا الله يا رجاع السماوات والأرض يا الله يا باء أهل السماوات والأرض يا الله يا راسب أهل السماوات والأرض يا الله يا وتود أهل السماوات والأرض يا الله يا ذاكر لأهل السماوات والأرض يا الله يا مشكور بكل إس في السماوات والأرض يا الله أسألك بحق كل اسم هو لك سميت به نفسك باسمك المحسون المكرون المطهر الطاهر وباسمك الذي من دعاك به أجبته وباسمك الذي من دعاك به لبيته وأسألك باسمك الذي من ناجاك به قبلته باسمك الذي من استغاث به أغذته وباسمك الذي كتبت به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم فعلم ما أوحيت إليه من حقك وبحق محمد صلى الله عليه وسلم وبحق محمد عليك وبحقك على محمد وعلى آل محمد بحقهم عليك وبحقك على نفسك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك عميل مجيد واعطني سؤالي ومنائي واجعل نفسي مطمئنة بلقائك صابرة على بلائك راضية بلقائك قانعة معطائك مشتاقة إلى لقائك اللهم إني عبدك وأن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك سابق في حكمك عدل في غضاءك أمرتني فأصيت ونهيتني فتعديت ويوجهيت على نفسي فأسرفت وأحسنت إلي وأنا على نفسي أسأت فظلمت نفسي وتعديت بهداي يا سيدي ومولايا رافعة إليك ومتوكلة عليك فيما تيت من سوء في عالي وقبيح عمالي وطول أمالي هذه اللهم رغبتي إليك خاضعة وذليلة خاشعة فإن أخذتا أخذت بعدل وإن عفوتا عفوتا بفضل فكن اللهم عند ظني بك أجيبا يا محسن يا مجنن يا منعم يا الله يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا أرحم الراحمين ويا أسمع السامعين ويا أسرع الحاسبين ويا أحكم الحاكمين ويا خير الغافرين ويا خير البارئين ويا خير الغافرين ويا خير الوارثين ويا خير ال... ويا خير المنزلين ويا خير الشاكرين ويا خير الفاصلين ويا خير الماكرين ويا خير الشاكرين ويا خير المنعمين ويا خير المتفارلين ويا خير الرازقين ويا رازق المكلين ويا راحم المذنبين ويا مكل عثرة العافرين ويا مواط المسكين ويا خير المسؤولين ويا القوة المتين ويا بلي المؤمنين يا الله أنت المستعان عليك أنت المستعان عليك تكنان وإليك مشتكى وبك المستعان وأنت المولى والمرتجى للآخرة والأولى اللهم أنت المذكور لمن ذكرت أنت المشكور لمن شكرته أنت المجيب لمن دعاك المبلي لمن ناداك المقبل على من ما جاك الرجاء لمن رجاك المعطي لمن سالك أسألك سيدي رحمتك التي وسعت كل شيء وأنابت بها تلك القلوب إلى طاعتك وأقلت بها تلك العثرات إلى رحمتك اللهم إني أتوكل عليك وأسترزق رزقا واسعا سيدي أنت بحاجة عليم غير معجز عنها قوي غير ضعف اللهم إني أسلك بحقنا في هذا الكتاب من أسمائك الحسنى وأعلائك العظمى أن تغفر لي ما سلف من ذنوبي وعافني فيما بقي من عمري وهب لي عملا صالحا وعظيا زاكيا نقيا تتقبله مني ولا ترده علي إنك أنت على كل شيء قديش الله إني أسألك يا أكرم من سيل ويا خير من أعطى أسألك أن تغفر لي ما أخطأت وما تعمدت وما أرفت وما جهلت وما أنكرت وما عملت وما أنت أعلم به مني الزجارك وجل ثناوك ولا إله غيبك ولا معبود سواك تعاليت أن يكون لك شريك وتعاليت أن يكون لك رد وتعظمت وتعظمت أن يكون لك ولد وتقدست أن يكون لك رد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك اللهم إنك تعلم قولي هذا سرا وعلانية اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنه لا لي فأعتذر ولا قوة لي فاصطبِر غير عني إلهي وسيدي مقر لك بالدم العظيم مقر لك بالدم العظيم على نفسي ومستوفِر منه إليك فاغفر لي ذنوبي واستر علي فيما بقي من عمري بكرامك يا كريم يا عظيم يا حليم يا حكيم يا الله يا الله يا الله يا, الله يا رب يا ربي يا ربي يا ربي استجب يا يا ربي يا ربي استجب لدعائي واغفر لي, لي خطاي ولا تشمت بي اعدائي ولا تجعل مارا ما ماواي واجعل لي الجنه منزلي وقراري وسكني ومثوايا يا سيدي ومولاي وفقتي ورجائي اللهم ان يسرك وعدك دعاء الخائف السجير وأدعوك دعاء البائس الفقير وأدعوك دعاء المضطر اللهم يسألك وأدعوك دعاء من اشتدت إليك فاقته وقلت قوته ورغبت ورغبت فيما عندك حاجته قصدك بمسألته يا أكرم من سهل وأفضل من أعطى يا ربي يا ربي اللهم إني أسألك أن تحيني حياة الأبرار وأن تتوفني وفاة العابدين الأخياري إنك يا جواد مغفار وادخلني برحمتك في رحمتك مع المتقين الأبرار المصطفين الأخيار الذي تعنوهم في القيامة صابيع الأمار الذين لا خوف عليهم ولا هم يحسن اللهم إني أسرك من الدنيا على حذر وفي الآخرة على خير أمل ومن نفسي على حسن العمل ومن يقيني قلبي على قل بأجل اللهم إني أسألك أن تجيب دعوتي وأقلني أرحم أبرتي وأغفر زلتي وتجاوز عن خطيتي أستر عورتي من روعتي وسكن فزعتي يا أكرم الأكرمين اللهم إني أسألك الأمن والإيمان والسماحة والإسلام والأمانة والامتنان والمجاد من النيران يا رحيم يا رحمن يا حنان يا ملاذ يا كريم يا ديار اللهم إني أسألك أن تصلي يا على محمد من بعد. آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك عميل مجيد أجمع اللهم بيني وبين نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في دار كرامتك يا رحمن فإني آمنت به ولم أره فلا تحرمني في القيامة رؤيته وأحرمني على سنته وأقبلني على ملته أحشرني في زمرته وأدخني في شفاعته وأسقني من كتابه من كأسه شرباً شافياً هنيئاً طيباً مريئا لا أغنب بعدها أبداً يا كريم اللهم أنت سيدي ومبلايا وأنت رجائي وذخري وزخيرتي وأماني فحسني لي عندك مآلي وقصر من الدنيا وقصر من الدنيا أمالي وآدم إليك روبتي وسؤالي يا سيدي لا يا كم نعمة أنعمت بها عليا قل لك عندها شكري فلم تحرمني ويا من قل عندك بليته صبري فلم يدخل فلم يخذلني ويا من رآني على الخطايا فسترها يا ويا من رآني على ما يكره من الزلات والحفوات فلم يشهيرني وكان بي حفيا وبما وعدني من خيره وفيا ومجري علي رزقا سنيا وخلقني أشرا سويا اللهم من يسمك وعدو كذا يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا هذا المن الذي لا يحصى عددا احفظني فيما غد عنه ولا تكلني إلى نفسي فيما حضرته فتهلك عني وترديني إنك جواد كريم اللهم إني أسألك فرجا قريبا وصدرا جميلا واجرا عظيما ورزقا واسعا والسلامة من جميع الأذى وأسألك اللهم العافية الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين وأسألك وأبتهل إليك وأرجوك يا من لا تضر ولا تنقصه المغفرة فاغفر لي ما لا يضمك وحب ما لا ينقصك يا رحيم إنك جواد كريم اللهم يسلك تفتح لي خزائن رحمتك رحمة تؤمني بها عن رحمتي من سواك يا أرحم الراحمين لا تبعدني عنها ولا تقطعني منها ولا تعذبني بعدها أبدا يا واسع المغفرة يا باسد اليدين بالرحمة ارزقني من فضلك الواسع رزقا هينا تصوم به وجهي اللهم إني أسألك أن تجعل الهدى علي ولا تجعل على النفوس سري وقلبي وجعل على الصدق كلمتي وجعل على اليقين همتي وأجعل على الإخلاص سريرتي وقلبي وأجعلني على حسن الطاعة لك في جميع شاني اللهم إني أسألك أن تجعل التقوى زادي إلى يومي معادي وجعل الجنة ثوابي هبلي من اليقين والهدى والغنى والكفافة والتقوى والعافية في الآخرة والأولى يا كريم اللهم صل على محمد وعلى أهل محمد وعلى أزواج محمد وعلى ذرية محمد وعلى أصحاب محمد وصل اللهم على ملائكتك المقربين وعلى أنبيائك المرسلين وعلى أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والرطيم وخص سيدنا محمداً بأفضل الصلاة والتسليم وقل ربي اغفر مرحم وأنت خير الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أستغفرك من جميع ما علمت مني وما قد جهلته من نفسي يا غفار يا غفار يا جبار يا كريم يا الله يا الله يا الله يا كريم يا ربي, يا ربي يا ربي إلهي جميع عبادك يسألونك العاجات وأنت لهم وفيهم ملي وأنا حاجتي إليك أن تدركني برحمتك على طول البلاء إذا سألني أهل الدنيا ذكر من جلت آفامه وفنيت أعوامه ومضت أيامه يا كريم تظاهرت عليم منك النعم وتراكمت مني الللوب إلهي أستغفرك كم الللوب التي تراكمت علي يا من لا شريك له ولا وزيره يا سميع يا بصير يا خالق الشمس والقمر يا خالق الشمس والقمر المنير يا راحم الشيخ الكبير يا مطلق الأسير أسألك وعدوك دعاء البائس الفقير يا رازق الطفل الصغير يا جابير المنير. أظم الكثير أسألك بمعاقد العز من عرشك ومفاتح الرحمة من كتابك وباسمك الثمانية على قلب الشمس أن تجيرني من عذاب القر وعذاب النار وسوء الحساب من شر كل لي شر ومن ابتغي ومن بغي كل باغ ومن فساد كل فاسد ومن أذى كل موذ ومن طغيان كل طاغ ومن جر كل جائر ومن قوائس ومن جارس ومن إنسان سوء ومن قرين سوء ومن صاحل سوء ومن رفيق سوء ومن معاشر سوء اللهم إني أسألك يا من أنعش الشزاء الله من يسلق ياماً يا الله من يسلق ياماً أنعش الذرّة وأعشبت برا وشق الصخور وفلق البحر وخص بالوحيد محمدًا صلى الله عليه وسلم وخاص بالوحي محمدًا اطهر صلى الله على سيدنا محمد واتني ما اهمني وخاص بالوحي محمدًا اطهر صل الله على سيدنا محمد واكفني ما اهمني ولم من أمور الدنيا والآخرة برحمتك يا كريم اللهم عافيني في الدنيا من جميع البلايا والشر الشيطاني وجور السلطاني ومن الضلالة والضغيان إنك كريم منان آل. اللهم معافني في الدنيا من جميع البلايا والأسقال اللهم معافني في الآخرة من النار ومن سوء الحساب ومن سوء الأعوال والسلاسل للطوار والأغلال الفقال ومن ش ومن شر الحميل ومن مقاسات السموم ومن شدة الهموم بدار الأحسان والهموم يا عم يا قيوم اللهم إني أسألك وعذوك بما في هذا الكتاب من أسمائك العظام والأحرف الكرام أن تعطيني أن تعطيني سألتك يا كريم اللهم إنك قد خصصت برحمتك أقوام أضاعوك فيما أمرتهم واجتهدوا فيها خلقتهم له فإنهم لا يبغوا ذلك إلا بك ولم نوفقهم, ولم نوفقهم لذلك إلا أنت يا كريم كانت رحمتك إياهم قبل طاعتهم إياك فسلك اللهم بحقهم عليك وبحق عليهم أن تحشوا على معهم إنك على كل شيء قدير صلى الله على سيدنا خاتم النبيين وعلى آله الطيه طاهرين حسبنا الله وحسبنا الله ونعم الوكيل والحمد لله وحده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله قبل كل أحد والحمد لله بعد كل أحد والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من أحوال أهل النار اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وكك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد إليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العري العظيم اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد عدد من صلى عليه salli ve selim ala seyidina muhammedin adad man lam yusalli alayhi ve salli ve selim an salli ve selim ala seyidina muhammedin kama tuhibu ay nusalli alayhi salli ve selim ala seyidina muhammedin kama yanbani an salli ilmika ve ve an ashabi رسول الله أجمعين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء كتير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ملك ولا محمل وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ملك ولا وهو على كل شيء قدير أصبحنا وأصبح ملك لله والعظمة لله والجلال والجمال والعرش والكرسي والسماوات والأرض والنجوم والجبال والشجر والتواب لله رب العالمين أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم صلى الله عليه وسلم حنيفة مسلمة وما نحن من المشركين رضينا بالله ربنا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيه اللهم ما أصبح بنا من نعمة بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر اللهم لك الحمد لا إله إلا أنت بك أمنت مخلصا لك ديني أصبحت على أهدك وموعدك مستضعت أتوب إليك من سيئي عملي وأستغفرك لذنوب التي لا يا في أنت. الحمد لله رب لا أشعر به شيئا أشهد لا إله إلا الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله أشهد أن الله على كل شيء قدير ربي الله توكرت على الله لا إله إلا هو علي توكرت وهو رب العرش العظيم لا إله إلا الله العلي العظيم ما شاء الله كان وما لم يجاع لكم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد حاطب كل شيء علما أصبحنا وأصبح البك الله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك ولا من عبده ولا كل شيء ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده ربي نعود بك من الكسل وسوء كبري ونعود بك من عذاب في القبر وعذاب في النار أصبحنا وأصبحنا كل لله رب العالمين اللهم إنا أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه ونعود بك من شره وشر ما بعده أصبحنا وأصبحنا كل لله والحمد لله كله لله. نعوذ بالذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن شر ما خلق وذرأه من شر الشيطان وشركه أصبحنا وأصبح الملك لله عز وجل الحمد كله لله لا شريك له لا إله إلا الله وإليه المصير أصبحنا واصبح الملك لله عز وجل والحمد لله والكبرياء والعظمة لله والخلق والأمر والليل والنهاء وما سكن فيهما لله تعالى اللهم بك أصبحنا وبك أنسينا وبك نحيا ونموت وإليك النشور اللهم جعل أول يومنا هذا صلاحا واسطه نجاحا واخره فلاحا يا أرحم الراهيم اللهم اجعل أولهم توبة وأجسدهم مغفرة وآخرهم مجاة من النار يا رب العالمين اللهم إنا أصبحنا نشيدك ونشيد حملة عرشك وملائكاتك وجميع خلقك إنك أنت الله لا إله إلا أن توأحتك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك صلى الله عليه وسلم وأن محمدا عبدك ورسولك صلى الله عليه وسلم وأنا محمداً عبدك ورسولك صلى الله عليه وسلم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعادك بصلاة أعود بك من شرم صلاة أبونك من يعمدك علي وأبو من دبي لي ذولني فإنه لا يعوفر ذولي إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله إلا علي العظيم أعلم أن الله لا يكون شيء قدير وأن الله قد أحاطب كل شيء الله اللهم إنا نعوذ بك من شعور أنفسنا ومن شرب كل دابة أن تأخذ من عصيتها إن ربي على صواب مستقيم اللهم فأدر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه نشهد أن لا إله إلا أنت نعود بك من شرور أنفسنا ومن شرب الشيطان وشركه أو نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى أسنه سبحان الملك القتوج سبحان الملك القتوج سبحان الملك القتوج سبحان الله عدن ما خلقه سبحان الله يخلق نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مدار كلماته سبحان الله مدار كلماته سبحان الله مدار كلماته سبحان الله عدن ما خلق في السماي سبحان الله عدن ما خلق في الأرض سبحان الله عدن ما بين ذلك سبحان الله عدن ما هو خالق والله أكبر مثل ذلك والحمد لله مثل ذلك ولا إله إلا الله مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك سبحان الله وبعمده لا قوة إلا بالله ما شاء الله كان وما لم يشاء لكم أعلم أن الله لا أكون شيء كثير وأن الله قد أحاض بكل شيء علم سبحان ربي بحمدي سبحان ربي وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله يعدد في الأرض والسبح اي سبحان الله عدد ما احصى كتاب محمد سبحان الله من اعصى كتابك سبحان الله عدد كل شيء سبحان الله من كل شيء الحمد لله باق اتك سبحان الله الابدي ابدا سبحان الله الابدي ابدا سبحان الله الواحد الاحد سبحان الله ذكر السماء سبحان الله رافع السماوات بغير عمد لم يتقد صاحبة ولا ولدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كثوة نحن سبحان الله من البر والبحر سبحان الله من السماوات والأرض سبحان الله وفي عدد خلقه وارضاء نفسه وزلة عرشه ومداد كلماته سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله عدد ما خلقه وعدد ما هو خالق وزنتهما خلقا وزنتهما هو خالق ومن الأمام خلق ومن ما هو خالق ومن ذا سمواته ومن أرضه فذلك وأضعاف ذلك وعدد خلقه وزنة عرشه وامتها رحمته وملاد كلماته ومبلغ رضاه حتى يرضى وإذا رضي وعدد ما ذكره خلقه من جميع ما مضى وعدد ما مذاكروه وعدد ماهم ذاك روحه فيما بقي في كل سنة وشهر وجمعة ويوم وليلة وساعة من الساعات وتنس مي وتنفس من أبد الآباد أبد الدنيا وأبد الآخرة. أمد ذلك لا ينقطع ما ولا ينفد آخره سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حمد ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بعدد ما علمه وبوزن ما علمه وملأ ما علمه اللهم أنت أحق من ذكره وأحق من عبده وأنصر من ابتغاه وأرعافه من ملكه وأجود من سيله وأوسع من أعطاه أنت ك لا شريك لك، والفرد لا لك، وكل شيء هالك إلا وجهك لن تطاع إلا بذنك، ولن توصى إلا بأنبك تطاع فتشكر وتوصى فتغفر، أقرب شهيد مادنا حفيدا خلت دون مفوصي ما خبت بالنواصي وكتبت الآثار ونسخت الأعجلا القلوب لك. مفضية والسر عندك علانية الحلال ما حملت والحرام ما هرمت والدين ما شرعت والأمر ما قطعت والخلق خلقك والعبيد عبيدك وأنت الله روح الرحيم نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة وبكل حق هو لك وبحق السائلين عليك أن تقبلنا في هذا اليوم وأن تجيرنا من النار بقدرتك اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم أصبحنا منك في نعمة عافية وستر فأتلنا نعمتك علينا وعافيةك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم اصبرنا منك في نعمة وعافية وستر قائمة وستر فاتمة. نعمتك علينا وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم اصبرنا منك في نعمة وعافية وستر فاتمة. نعمتك علينا. عافيةك وستميا والآخرة اللهم إنا نسألك من فجاءة الخير ونعوذ بك من فجاءة الشر اللهم أسر عاقبتنا في الأمور كلها وأجنا من خذب مياه والآخرة اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العزى والكبت ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم طاهر آسنتنا من الكببي وقلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وأبصارنا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي صدور يا ذا الملك والملكوت والعزة والكبرياء والجبابوت والعظمة والسلطان والقدرة أصبح لنا قلوبنا وأعمالنا ومياتنا وأسرارنا وعلانيتنا وبارك لنا فيما رزقتنا ومن علينا بالعافية من بلاء الدنيا بضلاء الآخرة يا رحم الراحمين يا حيب يا قيوم برحمتك أصدغيث أصلح لنا أشاءنا كلهم ولا تكلنا إلى أنفسنا طرف طعيم اللهم إنا نسألك العافية للدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفا والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأنبالنا اللهم استر عبراتنا وأن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم عفنا في أبدالنا اللهم عفنا في أسماعنا اللهم عفنا في أبصارنا اللهم, في أبصارنا. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت لا إله إلا ت لا إله إلا ت ربنا لا تزيل ربنا بعدي بهدينا ربنا ملاذ كرحمة إنك أنت الوحاح أنا ظلمنا فسنا ولم توفر لنا ترحمنا لنكون من الغاسلين ربنا عتنا في الدنيا عسلاً وفي الآخرة عسلاً واقن عذاب النار وعذاب الآخرة وسوء الحساب واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولإخواننا ولأصحابنا ولجيراننا ولمن سألنا الدعاء ولمن سألناه ولمن ظلمناه ولمن اغتبناه ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الملبات إنك قريب مجيب الدعوات إنك قريب مجيب الدعوات آمين الصلاة والتسليم على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب كرب عزة يصفون